كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلّمكم الكتاب والحكمة ويعلّمكم الكتاب والحكمة ويعلّمكم ما لم تكونوا تعلمون.